الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآية الكريمة التي هي أعظم آية القرآن وهي آية الكرسي فالله تبارك وتعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض أذى مخلوق وليس هو أكبر المخلوقات فالعرش أكبر من الكرسي ومع ذلك هذا المخلوق وسع السماوات والأرض السماوات السبع الطباق ولا يمكن للبشر أن يتصوروا مدى ذلك وسعته فهم لا يحيطون السماء الدنيا ولم يبلغوا ذلك فكيف بالسماوات فوقها وهكذا فإن الأراضين السبع داخل في قوله والارض فالارض جنس يشمل ذلك كله فإذا كان هذا أيها الاحبه مخلوق بهذه المثابة والعظم والسعة فما بال الخالق سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم فالله أعظم وأجل من أن تحيط به عقول المخلوقين وهو أعظم من كل ما يمكن أن يتصوره الخلق هو العظيم الأعظم هذه مخلوقاته تدل على عظمته فهذا الإله هذا المعبود هذا الرب ينبغي أن يخاف وأن يطاع فلا يعصى وأن يعظم وأن تعظم حرماته وأن يراقبه العبد في أحواله كلها كن مراقبا لربه تبارك وتعالى فإذا غاب عن الناس تذكر نظر الله إليه كذلك أيضا في قوله ولا يؤوده حفظهما حفظ السماوات والأرض لا يثقله ولا يعجزه حفظ هذه السماوات والأرض على ضخامتها وكثرة المخلوقات فيها فذلك لا يعجزه ولا يضعفه ولا يثقله فهذا يدل على كمال علمه لانه قد احاط بها احاطه كاملة وعلى كمال قدرته وعلى كمال قوته وعلى كمال هزته وعلى كمال غناه فهو الذي يرزق هذه المخلوقات جميعا يعطيها ويوليها وهكذا ايضا سائر أوصاف الكمال ولا يؤوده حفظهما الإنسان قد يعجز عن حفظ بيته فكيف بما هو أكبر من ذلك أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يحفظ هذه المخلوقات من كل وجه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول لا تضطرب ولا تتحرك أقامها بلا عمد نراها ولا إن زالت إن أمسكهما يعني إن هنا نافيه يعني لا يوجد من يمسكهما من بعده تبارك وتعالى الخلق أيها الأحبة في غاية الضعف لا يستطيعون دفع الغبار عنه لا يستطيعون دفع الحر ولا البرد لا يستطيعون دفع المطر أو ما دون ذلك كذلك أيضا ولا يؤوده حفظهما هذا يدل على أن السماوات والأرض مفتقرتان إلى الحفظ وإذا لحصل الاضطراب فمن الذي يمسك السماوات والأرض والناس قارون على هذه الأرض منذ ظهور متطاولة يقيمون معايشهم وزروعهم وحروثهم يمشون عليها وتمشي أنعامهم وكذلك أيضا هذه السماء فوقهم لا تسقط ولا تميد ولا تضطرب ولا تتشقق مع تطاول الزمان لا يوجد فتور ولا فتوق ولا شقوق ولا خلل في هذا البناء المحكم مهما فعل الناس من إحكام البناء فله مدة زمنية. هذه الأبنية التي يبنيها الناس لو سألنا أحدا من المقاولين كم العمر الافتراضي لهذه المباني يقول عشرون سنة يجمع نسال الأموام ويبذلها من أجل أن يبني له دارا والعمر الافتراضي عشرون سنة يعني لو أراد أن يبيع هذه الدار تشترى قيمة الأرض فقط أليس كذلك لا يقيمون وزنا لهذا البناء اعتبار أنه انتهى وقد يظهر فيه الشقوق والخلل من أول سنة بل ربما من أول شهر هذا خلق الله تبارك وتعالى فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير يجري هذه الأفلاك يسير داعب إلى غاية الدقة والإحكام ويجري هذا السحاب ويسوقه حيث شاء فينزل وتنبت الأرض فيأكل الناس والأنعام فتقوم المعايش والمصالح فهذا تدبير العليم الحكيم ولا يؤوده حفظهما وهكذا أيضا حينما قال ولا يؤوده حفظهما لم يقل ولا يؤوده حفظ من فيهما لأن ذلك تبع لهما فهو داخل في جملة ذلك إدارة هؤلاء المخلوقين يقول بعض العلم بأنه خص السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولم يذكر الكرسي ولا يؤوده حفظه اعتبار أن الناس يشاهدون السماء والأرض وهو العلي العظيم العلي العظيم هذه دخول ال وهو العلي العظيم هذا يشعر بالحصر فهو وحده العلي الذي له العلو المطلق علو الذات علو القدر علو القهر علو المنزلة جميع أنواع العلو ثابتة لله تبارك وتعالى والعظيم عظيم في ذاته عظيم في سلطانه عظيم في صفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه وإذا أيقن العبد بأن الله هو العلي العظيم فإنه لا يمكن أن يترفع على المخلوقين ويتعاظم ويتكبر ويتعدى طوره وإنما يكون في غاية الإخبات والتواضع لله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطرى أن استغنى فنوازع الطغيان موجودة في نفس الإنسان إذا وجد ما يحركها فإن نفس الإنسان ربما تربو تتعاظم وكلام أهل العلم في ذلك كثير فيتذكر العبد علو الله تبارك وتعالى وعظمته فيتواضع له كذلك وهو العلي هذا رد على نفات العلو من طوائف المتكلمين ورد أيضا على الملاحدة من أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون بأن الله حل في خلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فهو العلي فوق سماواته فوق عرشه فهنا بهذه الآية الكريمة التي هي أعظم آية افتتحت بأعظم أسماء الله الحسنى كما قلنا لأنه الاسم الأعظم عند جمهور أهل العلم فهذا خير ما يفتتح به الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو فجاء هنا تأكيد الخبر باسمية الجملة و. نفي الألوهية عما سوى الله بأقوى صيغة من صيغ الحصر لا تأخذه سنة ولا نوم لاحظ لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم ما قال لا تأخذه سنة ونوم كما أشرنا لألا يفهم أن المقصود نفي ذلك مجتمعا السنة والنوم لكن هما قال لا تأخذه سنة فهذا نفي لها على سبيل الاستقلال ولا نوم ولا نوم على سبيل الاستقلال، لأنه قد تقع السينه ولا يقع النوم، وقد يقع النوم ولا تقع السينه، وعرفنا أن السينه هي مقدمة النوم، فسرها أكثرهم بالنعاس وبعضهم يقول السينه في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض أن ما هذه للعموم واللام للملك له ما في السماوات وما في الأرض فهذا لا يخرج منه شيء وكذلك أيضا الحصر بهذه الصيغة له ما في السماوات ما قال ما في السماوات فهو لله قال له ما في السماوات يعني ليس لغيره فالملك الحقيقي هو لله وحده وأما ما في أيدينا فهو عارية مسترد سترد في يوم من الأيام وانظر إلى أغم الناس وأكثر الناس جمعا إذا فارق الحياة خرج بلا شيء من هذا الجمع وهذا الحطام الذي قضى عمره بتحصيله وكذلك أيضا هنا في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أذا حينما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائم على شؤون الخلائق كامل الحياة لا يتطرق إليه النوم ولا السنه له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين علم فهم مماليكه وهو أيضا يعلم يعلم كل شيء يتعلق بهم من الماضي والمستقبل لا يخفى عليه قافية على كثرة الخلق وتنوعهم وكثرة ما يصدر عنهم فكل ذلك يدل على سعة علمه تبارك وتعالى والذي خلق هذا الخلق لم يتركه هملاً ولم يضيعه بل حفظه وأحاط علما به هذه تربي في نفس المؤمن التوجه إلى الله في كل الحالات لا يمكن أن يرائي في عمله تزييل الآخرين يهتم بكلامهم ومدحهم وثنائهم أو أن يراقب المخلوقين ويتزييل لهم ولكنه إذا خلى بمحارم الله تبارك وتعالى انتهكها لا, لا يبقى الإنسان على حال من الاستقامة أن تكون حاله في السر مثل حال العلادية تماما يستوي هذه التقوى الحقيقية وهذه هي التربية الإيمانية وهكذا ايضا هذه الجمل شرنا إلى ما تضمنته من المعاني العظيمة وترتيبها هذا في غاية الدقة و. كذلك أيضا هذا العطف في هذه الجمل ولا يحيطون بشيء من علمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه هذه جملة وهذه جملة هنا تقرير أن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهنا نفي العلم عن المخلوقين يحيطون بشيء من ذلك فهم في الجهل ومن ثم أيضا كيف يمكن للإنسان أن يغتر بالعلم وما ناله منه أيا كان هذا العلم وهو لا شيء بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى والذي أعطاه هذا العلم هو الله فينبغي أن يزيده قربا وخوفا وخشية واخباتا العلم إذا ما كان يقرب إلى الله ويدل عليه ويزيد الإنسان تواضع وعباده فلا خير في هذا العلم ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم شيئا في سمته وهديه وخلقه وعمله وحاله وإلا ما الفائده من الاستكثار من العلم إذا كان لا يدل على ذلك وهكذا أيضا فإن هذه الآية مع إيجازها تضمنت هذه المعاني العظيمة وكما ذكرنا بأنها تضمنت 17 موضعا فيها اسم الله مصرحا به أو مكنا عنه بالضمير وبعضهم أوصل ذلك إلى 21 موضعا وعلى كل حال اشتملت هذه الآية على أسماء لله تبارك وتعالى وأوصاف كاملة ومن ثم جاء في فضلها ما جاء وهي تقرأ بعد الصلوات وعند النوم إلى غير ذلك مما ورد ألا واسأل الله تبارك وتعالى ينفعني وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وجعل آخرتنا خيرا من دنيانا الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان لديكم إضافات واسيلة نعم لا إفاضة نعم يقول هل يمكن أن تستخدم هذه في الرق؟ الجواب نعم وهي من أبلغ ما يرق به. وإن لم يرد الدليل الخاص في هذا لأن الرقى مبناء هي من الطب والطب مبناء على التجربة فكون هذه الآية اشتملت على هي أعظم آية في القرآن اشتملت على هذه المعاني استجمعتها فلا شك أنها من أبلغ ما يرقى به هذه مع الآيتين الأخيرة من سورة البقرة والقواقل الأربع والفاتحة كل ذلك طيب السلام عليكم